خاتمة. وفي الختام أعصي بما يلي واحد التقرب من الله فالتقل معي أنا قررت التقرب أكثر من الله سبحانه وتعالى اثنان الاهتمام بالصحة قل أنا قررت الاهتمام بصحتي والعيش أفضل حياة عليك أن تمارس رياضة ما مثل المشي وعليك أن تقرر التخلص من العادة الصحية السيئة خاصة التدخين، الذي يدخل لك 22 نوعاً من أنواع السرطانات. ثلاثة، أن تكون أفضل من اليوم الذي مضى، وأن تعيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، وأن تقرر أن تكون الشخص الذي تحب أن تكونه. إن الأسباب تمنحك دافعاً لتحقيق الأهداف. أعد ترتيب أهدافك وفقاً للأسباب، وقسم كل هدف إلى أهداف ثانوية. وخطط لتحقيقها وابحث في الإجراءات والوسائل اللازمة لذلك بعد بحثك في الأهداف وأولوياتها والإجراءات والوسائل اللازمة لتحقيقها يمكنك اتخاذ القرارات على ضوء ذلك واجبات عملية اكتب كل ما تتمنى تحقيقه وتأمل في حصوله ثم رتب هذه الأماني حسب أولوياتها ثم حدد أول ثلاثة منها واكتب ثلاثة أسباب تجعلك تحرص على تحقيقها.